بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق القمر و إ ن يروا آ ي ه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر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 ص ر ص ر ا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كانهم أ ع ج ا ز نخب منقعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أ ب ش ر ا منا واحدا نتبعه إ ن ا اذا لفي ضلال وسعر االقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أ ش د سيعلمون ودمر الكذاب ا ل أ ش د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 عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم ولقد ا فكانوا ا ح د ة كهشيم م ح ت ض و ل يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط ب ا ل ن ذ ر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 ف م ن أعينهم ا ف ذ و س و ع ذ النابلسي ب ي ونذر و ق د بكرة للعلوم ر مدكر و ل ق د ج ا س ل ا م ي ر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 بل ا ل س ا ع ة موعدهم و ا ل س ا ع ة أ ذ ه ى و أ م ر إ ن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ز و ق و ا م س س ق ر انا كل شيء خلقناه بقدر وما أ م ر ن ا إ ل ا واحده كلمح بالبصر ولقد أ ه ل ك ن ا أ ش ي ا ع ك م فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إ ن المتقين في جنات ونهر